Kali waق le what وبنينا فوقكم سبعا In. <laughs> وكذبوا بِأَنَّهُمْ Won't go یاو به one I'm Oh, hey. هل أتاك Yeah. Mm -hmm. این‌ها